بسم الله الرحمن الرحيم والفتر وليالي العشر والشفع والوقت والليل إذا يشهد هل في ذلك قسم لبي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد في رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا الشخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين ضروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمعصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ النَّاسَ وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جماً كَلَّا إِذَا ذُكَّتْ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرًا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 فادخني في عبادي وادخني جنة